وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مَّسْمُونٍ وَيَأْتِ كُلٌّ لَّدَيْنَا فضل فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنْ أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 وَهُوَ الَّذِي قَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْنِي وَكُم أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 111. لا عدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَل إِن أَذَقُنَ إسَانَ مِنا رحْمَةً تُمَّ نَذَرنَّهَا مِنهُ إِهُ لَأُوسُ كَفُ وَل إِ أَذَقُنَهُ نَغْم أَبَذَ بَرر أَمَسَّتُ لَا يَقُولًا م هُوَ لَفَرِحٌ فَقُوبَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَأَمَرُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَا لَكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُحَا إِلَيْكَ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 وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتَّقُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا هُنَالِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لانة الله على الظالمين الذين يصدون ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من 119. يطيعون السمع وما كانوا يبصرون 110. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 111. لا جرم أنهم في الآخرة هم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 هل يستويان مثلا أفلا تذكرون قال قد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم قَال المَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبَعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ آرَافِلُ نَابِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَى أَنَّا مِن فَضْلٍ بَلْ نَحْنُكُمْ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 إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِن أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدَّتُّهُمْ فلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزايا فَرْتَجِدَالَنَا فَآتِنَا بِمَا تَعدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنَا بِمُعْجِزٍ وَلَا يَنفَعُكُم نُصْحِي إِن أَرَدْتَ أَن أَن 111. ولا ينفعكم نصحي إن أرد أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يضويكم هو ربكم وإليه ترجعون 112. أم يقولون افتراه 113. قل إن افتريتم فعلي إجرامي وأنا وَقُلْ إِنَّهَا إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَثْبُتْ إِسْبِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعْ فُرْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مغرقون. يَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّنَا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابًا يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ حَقِيم فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَا تَبَقَّى عَلَيْهِ القول وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالُوا رَكِبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يا بنيركم ما نعنا يا بنيركم ما نعنا لا تكن مع الكافر قال ساوي الى جفل يعصمني من الماء قال لا عاصما اليوم من امر الله الا من رحم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 قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلياتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن يَقُولُ إِلَّا تَرَاهُ كَبَعْضِ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ مِمَّن دُونِهِ فَتَكْذِبُونِي جَمِيعًا سَمَا لَا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 ولوا فقد أبلوتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلق ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمرنا نجيناه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 على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيتم فما تزيدونني غير تخصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فيه ارض الله ولا تمسوها بسوء فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب قريب فاقروها فقالت تمتعوا في داركم ثلاثه ايام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 قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة آل دوان عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم مرا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن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 سُنُنَالُ طَغَى أَبِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُوا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمُ النَّصِيبِ وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِهِ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 فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها تافلا وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 بِأَسْرَفْتُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ آي فَائِلِ الْقُرْآنِ قَصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أُونِكَ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجهور له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود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 إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا فَفِي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء وغير مجذوب فلا تكفي مرية يَاعْبُدُهَا أُولَٰٓئِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَمُوَفِّهُمْ نَصِيبَهُمْ وَإِرَمَ قَوْمٌ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا فَخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمْ مريب وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُفْتَيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَمَّا لَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبير فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قُل لَّا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ فَتَمَتَّعُوا حَتَّىٰ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 وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأمها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم وَتََّتكَلِمَةُ رَبِّكَ ل أَمْلَ أَمَّ جَهَنَّ مَ مِنَْ الجَِّةِ وََّ سجمَعين وَكُن قُصلَكَ مِنْ أَمبَ إروسُ لِمَُ سَبِّتُ بهف آدَك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون